أنا ونجل، أنا واحد، أنا واحد ما اثنين، ملك واحد، شعب واحد، وقلب طاهر واحد. أنا الماقب التاريخ و الما بعد أنا البحر تبحر في ثراء المون خليك للفخر شاهد أنا ونجل أنا واحد أنا واحد ما كون اثنين ملك واحد شعب واحد وقلبا طاهر نوح انا الماقف يا التاريخ انا الما بعد انا البحرين تبحر في ثراد المون خليك للفخر شاهد جمعني المجد من اطرافي انا للمجد الدنيا ودين كتب نديني بي انا كلمة شرف تلغي من اذهان الغابة التخمين. انا يكون ما يكون الطابع الجاحد فنين العدل والشراس معنا الراي والراسل بنينا مملكة بالحق وما تبغى الحاسد على مر الزمن أرضي عزيزه بوحدة الكفين أنا دان ثمين حيل بعيد عن شنب أنا واحد أنا واحد البحر في تراث الموت خلك للفخر شاهد اخذنا من البحر اسمه وعطينا للبحر فخرين اخذنا من صوت يشكل فكرنا الساد بلادي دعوة وشعبي شفاها فاسها امين بلادي خيرها للكل وحنا كلنا واحد I'm